يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهُنْ من إِذًا دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجزي الظَّالِمِينَ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 سُبْحَانَ الَّذِي عَنِ الْأَفْلاَسِ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا الذي وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ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 إذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وَهُمْ بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ إِنَّهُ كَانَ شَيْئًا مُّحْضَرًا قورهم ولا هم منصون بل تاتيه بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم منصون الله الله আমি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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضالين ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 فَأَرْضُوا الْغَانِمُونَ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُنِي أَنْ أُبَلِّغَكُمْ بِوَحْيِ رَبِّي وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادَوْنَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا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 وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده رُبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِينَ Allah, Allah.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 আসসালামু আলাইকুম বরহমাত আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দুজা নদী আপনারা দেখছেন পিছ টিভি বাংলা আর এক মেন ভাইকে সিহ অন্যায় থেকে বারণ করবে এটি মুমিনের কাজ একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে क्यों इचरण चरित्र गठनेचारे पीटी अनेक गुनाहर क्या करी दिन राधाय जेने কিন্তু কিছু গুনা রয়েছে যুগ দিন আমার সাথে দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায়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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذينَ يَخْشَوونَ رَبَّهُ بالِالغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُون وَهذاَا ذِكْرُم مُبارَكُْ أَزَلنهُ أَفَأَاتُم لَ مكِرُون وَلَقدَد آتَين إبَرهِ مَ رُشْدَهُ مِن قَبلْل وَكَُّا بِهِ عَالمين.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 فَجَعَلَ لَهُمْ جَذَابًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ فَجَعَلَ لَهُمْ جَذَابًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر কবার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 وَلوط آتَينَاهُ حُكمَ وَعِلمَا وَنَجَّينهُ منِنَ القَريَةِ ال التي كَ التععملُ الْخَباء إِهُ كانَوا قَوْمَ سَء فَاسِقين وَأَدخَلناهُ فيِي رَحْمَتِناَا إِهُ مِنَ الصَّالحين.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 فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين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 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَبُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ الله সে নামিদার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 وأيوب إذ نادى ربه أني مس لي الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا, رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا سبحانك فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ادْعَنَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ في كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 হি উম মচু খুচুচুয়ুখুদ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 এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন এবং জাকত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আল্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর শর্ট কোড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 আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছে। কোরআন উইল রিমেইন মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি প্রতি রবিবার